ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ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 يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وينصون الله ورسوله هؤلاء الصادقون والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة من ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون